أ ع و ذ بالله ا ل س م ي ع العليم من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج وجاوزنا ي م ب ب ن ي إ س ر ا ئ ي للعلوم ا ب ح ر فأتوا ى ق يعكفون على ن أ ص ا م ل ه م ق ا ل و و ا يا م س ى ج ع ل ن ا إلها ك م ا ل ه م إنكم قوم آلهة قال تجهلون إن هؤلاء إن م لفضيله الدكتور محمد ر ا ت و ا ل ن م ب ل س ي إ ل م و ه و فضلكم ع ل ى النابلسي ع ا ل م ي وإذ ج للعلوم آل ويستحيون الاسلاميه ء ربكم عظيم. وواعدنا موسى ث ل ا ث ي ن ل ي ل ة و أ ت م ن ا ه ا ب عليه ش ر فتم ق ا ر ب أربعين ل ي ل ة وقال موسى ل أ خ ي ه هارون اخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه لميقاتنا جاء ربه قال رب أرني أنظر إليك قال ن موسوعه النابلسي ل ن ولكن انظر إلى انظر ج فإن ا ت ت ق ر ر مكانه ا ن فسوف ف للعلوم م ا ت ج ربه للجبل ج ه دكا خ ر و س ى ص ا ق ا ف ل م ا م ي ه س ب ح ا ن ك ت ب ل س ي للعلوم ا ل ا ل م ؤ م ن ي ن اصطفيتك ع ل ى ا ل ن ا س ب ر س ا ل ت ي و ب ك ل ا ما م ي فخذ آتيتك و ك م ن ا ل ش ا ك وكتبنا ر ي ن ل ا م ي و ا ح م ن كل ش ي ء موعظة و ت ف ص ي ل الله ك شيء ف خ ذ ا بقوة ب قومك وأمر يأخذوا أ ح س ن ه ا دار سأريكم ى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 والذين ذ ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و ل ق ا ء ا ل آ خ ر ة حبطت أ ع م ا ل ه هل م ي ج ز و ن إلا م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا إ ن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ه قال قال بئس ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م أ م ر ربكم و أ ل ق ى الالواح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إليه ق ا ل ابن أم إن القوم ا إن ن أم و س ت ض ع ي وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي ولا تجعلني مع القوم فلا الأعداء الظالمين بي تجعلني تشمت مع قال رب اغفر وأدخلنا لي ولأخي رب ر في ح م ت ك و أ أرحم ن الراحمين إن الذين ت ت ا خ ذ و ا ا ل ع ج ل س ي ن ن ا ه م من ربهم غضب وذلة في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ك ذ ل ك ن ج ز ي ا ل م ف ت ر ي ن و ا ل ذ ي ن ع م ل و ا ا ل س ي ئ ا ت ثم ت ا ب و ا م ن ب ع ي ه ا وآمنوا إنهم ر ب ك من ب ع د ه ا ل غ ف و ر ر ح ي م ولما س ك ه د ع و س ا ل غير ض ب أخذ ا ل ربحيه ن س خ ت ا هدى و ر ح م ة ل ل ذ ي ن هم ل ر ب ه م يرهبون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 و اسماء ه ل ع ل ك م ت ه ت د و ن و م ن قوم و م س ى وقطعناهم ن ب ا ل ح وبه يعدنون و ق اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ق ا ل أ م م ا و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى اذ استسقاه قومه أ ن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عين قد علم كل ا ل ا س مشربهم طيبات م ا ر ز ق ن ا ك م و م ا ظ ل م و ن ا و ل ك ن ك ا ن و ا أ ي وقولوا إ ي ل له ن ا هذه ق ر ي ة ن و حطه ي ث ش ئ وادخلوا ق و و ل حطة و الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ف أ ر س ل ن ا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واذ س أ ل ه م عن ا قالت ر ي ة ي ك امه ن يعدون ت السبت ت ت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ في ي أ ه ي ت منهم يوم سبتهم شرعا لم لا لا بما كانوا يفسكون تعظون أمة منهم قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا م ع ذ ر ربكم ة إلى و ل ع ل ه م يتقون ف ل م ا ن س و ا ما ذكروا ب ه أنجينا ل ذ ي ن ينهون ع ن ا ل و ر و أ خ ذ ن ا ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ب م ي ه ب موسوعه ا ا ك ن ا ي ف ق ن فلما ت و ا عما ن النابلسي لهم كونوا قردة للعلوم ا ل ق ي ا م ة من ي س و م ه م س و ء ا ل ع ذ ا ب ربك إن ل ل ق ا ب وإنه ل غ ف و ر ر ح ي م و ق ط ع ن ا ه م في ى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 على الله إلا ا ل ح م و د ر س و ا ما ف ي ه و ا ل ن ا ر ا ل آ خ ر ة س ي ر للعلوم ذ ي يتقون ن ت أفلا ق ن الاسلاميه ذ ي ي ن ك و ن ب ا ك ت ب اسماء الله الحسنى م ل